فؤد أبتعثو، من هو يبني فوقه؟ داملكم، هو كده بالمسجد على المسجد لا هو في حقيقة الأمر تبرع على بالمسجد. آه الحمد لله رب العالمين وصلى والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. الأول الدورة بتاعه بكرة وبعد وديت احرصوا على الحضور عليها مفيد إن شاء الله هي في عمدة الأحكام في البيوع هم 40 حديث هما في البيوع خفاف يعني الأخوة ممكن ت تقرأ الحدث قبل ما وتجيب أو تجيب معه عمدة الأحكام أو تقرأ شرحههم من تيسير العلاج. فا فا خلي الإخوة تحضر، إن شاء الله هتستفاد كتير يا إن شاء الله. في شيء محسن الزمن من تلمس الشيخ ابن باز، فح أكيد هتستفيد منه. إيه؟ كتاب قائد القائد السعدي، قائد في قيل السعدي، كتاب برضو قيم آه في الفقه. قائد في قييم، قائد هيذكر فروع فرق فقهية كتير، فالأخوة هتستفاد برضو. لإنه قاعدة الفقهية وظيفتها أنها بتربط مسائل الفقه. تعرف لما يبقى عندك حزم مربطة كده، لما يبقى عندك مثلا حاجات متبحثرة كتير بتربط كل مجموعة لبعضها كده وتعمل لها إيه؟ زي الكمبيوتر عندك كده تلاقي مثلا كمبيوتر عندك عندك مش منظم تقدر تعمل إيه؟ فولدر للفقه وحطت فيه شرائط الفقه، فولدر للأصول وحط فيه شرائط الأصول فأنت حزمتهم. فالقواعدة بتحزم لك المسائل يعني تخلي كل مجموعة من المسائل لها رابط واحد تراجع انت الرابط ده وتذكره وتحفظ المسائل دي كلها فبتسهل على الفقيه مذاكرة الفقه ومراجعته واستحضاره عمدة الأحكام أي طبعا في طبعات كتير كويسة يعني. مش الكتاب كله 40 حديث منه بس في البيوع وطبعا البيوع مسائله عويصة وفي مسائل معصرة كتير وربط المسائل الفقهية بالمسائل المعصرة عايز فقهية وعايز واحد دارس ومشتغل بالفقه اشتغال شديد يعني فده مش هتلاقي كتير فانت لو استفدت منه ان شاء الله هيحل لك مشاكل كتير, مشاكل كتير في مسائل البيون ولو عندكم مسائل برضو طبعا حضروها اسئلة ولا اللي حاجة تسألوها هتستفيد منه كتير يعني مش هيجي تاني يعني انت دايما احرص على اللي يفوتك في الإمام أحمد لما فكرين خصة بتاعته مع يحيى بن معين لما راح للشفعي وترك طلب الحديث في يحيى بن معين لامه قال إن فاتني السند بعلو أخذته بإيه بنزول أما لو فاتني عقل, ها عقل هذا الفتى لم أدركه أبدا يعني عقل الشفعي فالحرص على الجلوس مع العقلاء بيدي الإنسان خبرة وبيعطيه بعض الصفات الحسنة وتستفيد من من عقله يعني لا عمدة الفقه حديث هو شرحها بقى على الراجح على المذهب على حسب طريقة شرحه مش مش حنبالي بس حديث حديث ويشرحه بس خاصة في البيوع وقادفك هي برضو الشيخ السعدي أكترها على الفقه الحنبلي الهمبل حابب موجود إن شاء الله يعني أقولكوا تحضروا مجهشنا بالنسبة لسجود السهوة في ورقة كده عند البخاري مسجد البخاري لو لو تقدروا تاخدوها خدوها ورجعواها هيتسهل عليكم كتير يعني إن شاء الله بدل من ضيع وقت في المرجعتين باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة رواه ابن ماجه صحيح بعد الجهاد لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وحديث وذروة سنامه الجهاد والعلم هو يرتب بعد الجهاد والعلم الصلاة يعني أفضل التطوع الجهاد وبعده العلم وبعدين الصلاة ده في التطوع تعلم تعلمه وتعليمه التعلم والتعليم ليه؟ لأن التعلم والتعليم لا ينفكوا من بعض الطالب العلم طول عمره هيتعلم ويعلم لو في في زي النهر كده ياخد شيء ويعطيه لو وقف الأخ هيقف العطاء لازم طالب العلم يتعلم حتى العلماء لازم يشوف الإمام أحمد مع الإمام الشافعي راح يتعلم منه وكان الإمام أحمد إمام أحمد فالمقصود أن طالب العلم دائما لا ينكف عن العلم التعلم ويعلم غيره لأن التعليم زكاة العلم قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم أفضلها هو كده انتهى من مسألة ما هي أفضل التطوعات ويرتبهم الجهاد والعلم والصلاة طيب أفضل الصلاة إيه؟ ما تسن جماعة لأنه أشبه بالفرائض وأكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها فالاستسقاء يعني أول أفضل صلاة بعد الفرائض هي الكسوف تاني حاجة الاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارا ويترك أخرى ويترك أخرى فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة فالوتر لحديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا يبقى الوتر ذكر في الجماعة نعم ما هو بيقول فيها هو؟ أي لا مش في غير التراويح لا يعني فعش الرواتب نعملها جماعة صلاة الضحى نعملها جماعة ده لم تسن جماعة في صلوات سنة الجماعة وسنة إيه مفروضة آه هاه ليس مننا يعني ليس من طريقتنا ليس من السنة في تأويلات كتير في صحيح مسلم لا لا مش مش لا لم يخرج عن الإسلام إنما هو ليس مننا ليس على طريقتنا ليس على سنتنا. كده في صحيح مسلم إن شاء الله وأقله ركعة هو كده بدأ بالوتر أقل الوتر ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل وأكثره إحدى عشرة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ويجوز بواحد سردا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن ده ضعيف بس صحيح من حديث آخر يعني من رواية آخر يبقى ده صلاة الوتر أقل ركعة وأدنى الكمال أكثر 11 وأدنى الكمال 3 بسلمين ويجوز بسرد واحد سردا فرق ابن سلامين أن هو يصلي الوتر يصلي ركعتين شف ويسلم ويصلي ركعة وتر سردا يصلي 3 وتر مرة واحدة بدون تشهد وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعا أو قبل أن تصبحوا رواه مسلم وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ويقنط فيه بعد الركوع ندبا القنوط في الوتر لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من روايات أبي هريرة والأنس وأbn عباس وعن عمر وعلي أنهما كانا يقنوتان بعد ركوع، فلو كبر ورفع يديه ثم قال تقبل ركوع جاز القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع الأفضل بعد الركوع ويجوز قبل الركوع. في فرق بين نقول يجوز وفي فرق بنقول ده أفضل. في بعض الأخوة قرأوا يجوز قبل الركوع، فهل طب ما نعمله قبل الركوع؟ مدام يجوز، فجيه في في الترويح ويخلص القل وهو الله أحد ورفع عيد ويدعي، هو قال اللهم مهدينا كل ركعة، افتكر بيقول الله أكبر، وبعدين لما اكتشف إن هو بيقول الدعاء فقاموا وبعدين قال بعد ما خلص قال الله أكبر عشان يركع الكل سجد، عشان هم ما عارفين إن الدعاء بعد يسجوا، طب تلقبت الناس ليه؟ في فيها في في ناس مريضة المرض ده بيظهر في اختيار الاقوال الشذه والافعال الشاذ مش بيقولك يا جوز ما يجوز بنعلم الناس حاجه طب ما بعد ما تخلص امسك الميكروفون وقولهم يا جوز الركوع وانت يعني خلاص الناس كلها جهلة عشان تعلمهم تمسك وتقول يا اخوانا في قول الافضل الدعاء بعد الركوع ويجوز قبل الركوع كده انت علمتم ولا ما علمتمش لازم تلخبطهم ولازم تضعهم في حرج نعم ضعيف هو ايه لا مش ضعيف ولا حاجة جائز هو جواز حاجة والضعف حاجة هو جائز حتى حديث هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط قبل الركوع حديث صحيح بس قال يجوز ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأكثر فعله كان أن يقنط بعد الركوع فإحنا بس عايزين ايه ننبه على أن بعض الناس بتلتقط من كتب الفقه الجواز والأقوال الضعيفة والشزة و أو, أو بغض النظر عن أنها تبقى ضعيفة وشزة ركحة أو أقوال مرجوحة بس بعيدة والناس مش تتعود عليها حتى الفقهاء نفسهم لما يجي يقولوا في قراءات أنت بتقرأ اقرأ بقراءة الناس يعني هنا في مصر بنقرأ بحفص يجي واحد ومجي جاي يقرأ بإيه؟ بورش أو بقلون أو بأي قراءة من القراءات طبعا اللي وراء قاعد هو مفصوتة لانه هو ايه الدنيا مشي معاه ايه عادي يسمع كلام عمره ما سمعه هو مبسوط بس فرد أخطأ مين اللي حيرد مش دي القراءات عايزة مرجعة وعايزة دقة وعايزة مين أخطأ من هاي الناس ليه يمكن واحد مش عارف حاجة في القراءات خالص يقولك ايه ده هو بيعمله اه مع معالينا مصلات التراويح عشان الشيك أحمد ما يزعلش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أوه. تصفيق> <تصفيق> لا لا ما فيش فرق من الفرد والسبب <تصفيق> في التراويح ماشي التراويح. بس يوضح الناس يقولون ما خلينا حقرأ بقراءة فلان مصري في قراءات غريبة فيه قراءة السوسي مثلا فيها إضغام كبير إضغام كبير ديت يعني حيبقى فيها حروف فيها إضغام شديد يعني فده تنبيه يعني بس لو حب يعملوا ومجموعة من الناس عايزه تتعلم وبتحب القراءات ومهتمة بالقرآن يقول لهم في التصالات الترويح أنه هو حيغير القراءة فده ممكن إنما الفرض فيمنع أولا وراء الأثر مع ابن مسعود أنه كان يقند في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع عده ثم قنت وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت في قبل الركوع كلها معلولة ولا بأس أن يدعو في قنوته بمشاء لأن عمر رضي الله عنه قنت بصورتي أبي قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق صورتين كانت في مصحف أبي اكتبوهم كده الصورة الأولى اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك. للصورة الأولى نشكرك ولا نكفرك. نؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك. الصورة الثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق له يستحب ذكره في دعاء القنوط الجد آه بالكفار ملحق فهو بيقول إلى قوله ملحق دول سورة أبي, أبي أبي كان حطتهم في المصحف بتاعه بيقرأ بيهم سموا على سورة على على اسم أبي سورتي أبي لأنه هو اللي كتبهم في المصحف بيدعو بيهم في القنوط لا لا ويقال إنها من الصور المنسوخة نعم لا بما شاء بخلاف الأولى يعني بما شاء بما لا يكون فيه من ملاذ الدنيا عشان ملاذ الدنيا وسسناها في الأول يعني الكتاب بيحمل بعض على بعض ومما ورد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت بالمناسبة والمأموم أمين عند إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت عديت تباركت ربنا وتعاليت دي ما رد من المأموم فيها سكوت ومن البدع أنه نقول إيه يا الله حقا ونشهد آه ذكرها الشيخ المطيع في تعليقه على المجموع ذكر أنها من البدع في تعليقه على المجموع رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن كلمات أقولهن أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني إلى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عديت لا تقول الأمين لغاية وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت بس دعاء كله قول أمين مع عدد الجزء ده إنك تقضي ولا يقضي عليك يعني تقول أمين لغاية وقنا شر ما قضيت لا في كل حاجة هو المشروع للمأموم أن يؤمن فقط أوه. ما بيشجعش ما احنش في ماتش كورة خطبانك حقا ويا الله كلام ده ما وردش به سبحانه لا، ما أي ذكر ورد إلا التأمين فقط. هي من البدع، هو مش هيأثن، بس هي من البدع. آمين بدل 2 أو 4 و 6. في ورش بيقرأها آمين 6 أو 4 أو 2. لا، هي قراءة. مش خطأ، بس لو واحد بيقرأ بقى على قراءة حفص، البدل في حفص حركته؟ آمين زي آدم هي ليست أن القرآن آه معروفة بس هل تجود زي ما يجود القرآن يعني والعلماء قالوا هو القرآن أتى فيه باللغة يعني آمين هو العلماء القراءات وعلماء اللغة يقولوا آمين فيها حكتين بالقصر آمين وبالمد آمين بس لما يبطلش الصلاة لأنه ذكر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحديث عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر ويتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره حديث صحيح رواه الخمسة والروايات بالإفراد وجمعهما وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام والمأمون في الدعاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم إني أعوذ برضاك لما تيجي تصلي تقول اللهم إنا نعوذ برضاك يعني الإمام بيدعو للجمع ما بي ما بي... لا يدعو منفردا ده في... بالنسبة للجهر أما في السجود يجوز له الدعاء بالإفراد الناس حيقولوا وراءي أمين ماشي. <تصفيق> يعني هو في صراحة أخطأ في حق المصلين يعني. مش جيد عن نفسه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث الحسن بن علي السابق. وفي آخره وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ده, ده ضعيف. وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يتصلي على نبيك. ده برضو ضعيف. بس برضه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب وفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم إن سمعه نعلم فيه خلافاً قاله إسحاق ولحديث ابن عباس ثم يمسح وجهه بيديه ها هنا وخارج الصلاة إذا دعا لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ضعيف. رواه الترمذي والقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فانسح بها وجهك أو بهما وجهك رواه أبو داود وابن ماجه هذا ضعيف كل, ورد كل حديث ورد في المسح على الوجه بعد الدعاء ضعيف وفي جزء ألفه الشيخ بكرة بوزيد في المسح على الوجه بعد الدعاء ذكر فيه كل الروايات اللي وردت في المسح على, الدعاء على الوجه بعد الدعاء وذكر فيها طرق الحديث كلها وضعفها كلها فبرضو الإخوة ممكن تقتني هذا الكتاب كتاب قيم اسمه جزء في المسحة للوجه بعد الدعاء اه انصحوا اه حديث فيها ضعيف نعم لا ضعيف لو عندكم خطأ ما ضعي صح لا بعده اه بعد الدعاء عايز يصلي عليه في اثناء الدعاء وقبل الدعاء ما فيش مكان مخصوص ورد فيه يعني لا بعده يا بعده بس اهو حتى قال هنا ثم يصلي على النبي للحديث الحديث ضعيفه بس ايه قال ثم يعني بعد الدعاء اه الحديث الحديث اللي وردها هنا ضعيف لا هو الشيخ ابن عثيمين لما وصف قال يرفع كرفع المسكين يعني رفع المسكين نوع من التزلل إنما بسط اليد أو تفرقة اليد أو رفع اليد أو كده كل ده ما وردش فيها حاجة تقدر تثبت فيه يثبت فيها كلام صحيح يعني إنما يقول ترفعها إلى صدر برفع يد كالرفع المسكين يعني صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كان في نوع معين من الرفع في صلاة الاستسقاء إنما دعاء القنود في الوتر ما كانش فيها صفة معينة والدعاء في غير الوتر برضو في الدعاء العادي ما كانش فيه صفه معينة يعني صلى الله وسلم على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عامة مش مخصوصة في الموضع ده عامة يعني ويكره القنوط في غير الوتر حتى في الفجر القنوط في الفجر طبعا مسألة مشهورة ومعلوم ان فيها خلاف بين العلماء الامام الشافعي رحمه الله قال يستحب القنوت في الوتر في الفجر يستحب القنوت في الفجر في الركعة الثانية من الفجر واستدل بحديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى مات حديث ضعيف بس حتى لو صح كلمة يقنط هنا معناها ايه ممكن طول القيام ممكن الخشوع وممكن الدعاء طب أنا هختار الدعاء بناء على ايه طب ليه ما اخترتش طول القنوط يبقى لازم اختار ايه واحدة من الثلاثة يبقى انا لابد ان انا استعين بحديث اخر الحناب لا استعانوا بحديث تاني هنا نقراه كده حديث ابو مالك الاشجعي قال قلت لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين خمس سنين ده بعد علي خمس سنين يعني قعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر سنتين وعمر وعثمان وعلي خمس سنين من خلافة عليه يعني تقريبا ورابط سنة كام أربعين تقريبا صح؟ ولا أكتر من كده هو هو علي خ... ك... قتل سنة كام تسعة واربعين أو واحد وخمسين طيب عمر عشرة ثلاثين بعد عشر يبقى أربعين طيب أكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث أي بني محدث يعني أن القنوط في الفجر محدث ده دليل الحنبلة وغيرهم زي الملكية وغيرهم طبعا الملكية لا يقولوا بالقنوط في الوتر في الفجر والحنفية أيضا لا يقولوا القنود في الفجر ولكن بيقولوا قنود في إيه؟ في العشاء فالخلاف في القنود ولكن عقول في العشاء الدليل فيها ضعيف والخلاف فيها ضعيف أصلاً إنما الخلاف كله في الفجر لا ده غير النوازل ما كناش عن النوازل في النوازل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في النوازل وما حدش بخلط من الفقهاء قالوا النوازل النوازل والفجر فجر إحنا بنتكلم عن الفجر يعني حدش بيجيب أدلة تعتي النوازل وحطها في الفجر زي ما إحنا بدعمل كده تيجي تكلم واحد يقول لك طب ما نبي سعسون كان بيقنط على رعل وذكوان ويقعد يجيب لك النوازل لا الفقهاء فقهاء ما مش بيجي كل الدليل بيحطه في موضعه هو النزاع كله في الدليل بتاع الناس وفعل الصحابة الإمام البيهقي ذكر كثير من الصحابة كانوا يقنطونها في الفجر ولكن للأسف كل هذه الروايات كانت ضعيفة ضعيفة والإمام النووي نقلها كلها في المجموع عشان ينصر مذهب القنط في الفجر ولكن للأسف كل ذر ضعيف ولم يصح منها شيء. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عب ابن عبّاب ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ضعيف. أفضل الرواتب سنة الفجر. لحديث عائشة مرفوعا الركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث صحيح. وحديث أبي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ضعيف. ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة قال نعم بين المغرب والعشاء ضعيف ثم سواء يعني بقيت الرواتب سواء بس المغرب ما وردش فيه في فضل سنتين سنتي ركعتين في المغرب شيء اللي ورد في الفجر فيبقى الفجر أفضل الرواتب ثم سواء بقيت الرواتب سواء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداف يعني الفجر كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين العشرة الرواتب المؤكدة عشرة الاثناشر لهم فضل تاني هيزود ركعتين تاني بعد الايه؟ قبل الظهر يبقى أربعة قبل الظهر دول لهم فضل آخر اللي هو من صلى اثنى عشر ركعة في اليوم والليلة وابني له بيت في الجنة وقصرهم في الجنة ويسنوا قضاء الرواتب والوتر قضاء الرواتب وقضاء الوتر. واحد فاتته راتبه يستحب له أن يقضيها، لأنه صلى الله عليه وسلم رقع رقع رقع قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى ركعتين لتين قبل الظهر بعد العصر. ده صحيح. وقيس الباقي. وعن أبي سعيد مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها وفعل الكل بالبيت أفضل النوافل في البيت أفضل من المسجد لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لكن ما شرع له الجماعة مستثني أيضا اللي هو الكسوف أو مستثنى أيضا زي الكسوف وزي الاستسقاء لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الراتب في المسجد في البيت يعني ورد في السنة كثير النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته سنة المغرب وسنة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد, في المسجد صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه النال الناس أفضل من صلاته في المسجد حيث وراه الناس يعني العبرة والحكمة من الصلاة في البيت الاختفاء بالحسنة والثواب ولكن يحذر الكسل يعني ممكن يقول لا أنا حصليها في البيت ويروح ما صاليش حاجة يقول يا ده أنا بكسل أو ينسى لا في الحالة دي صليها في في المسجد لغاية ما التعود عليها وبعدين أنت بقى صليها في البيت الرواتب اللي هو قالها آه هي المؤكدة صرحة في آه هو على قول إن المسجد الحرام يتسع الفضل بتاعه في مكة كلها يعني ولكن آه هي مش هنخش في الكلام ده نحن بنتكلم على إيه على إن البيت أفضل زي ما هو قال كده عليكم بالصلاة في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم إيه؟ مقابر ويسن الفصل بين الفرد وسنته بقيام أو كلام لقول معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل الصلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج يعني سلم سلم أو يتكلم يذكر الله عز وجل وبعدين صلاة. لا يوصل صلاة بصلاة نعم لا إيه العبرة حتى لا يتوهم أحد إنه زيدت في الصلاة أو أنت وهمت وحتى تفصل بين الفرد ونفلة يعني الكلام أو السلام يسلم أو يتحرك أو يتكلم الكلام سواء كلام بالذكر والخروج معناها السلام والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ده ضعيف ده حديث موضوع رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال الشافي كتاب لي ألفه على المذهب ولكن كثيرا أبو بكر عبد العزيز يخالف المذهب في رواياته وينسب روايات إلى المذهب ووجه ذلك بأن أبو بكر عبد العزيز كان يروي روايات الإمام أحمد بالمعنى فأحيانا يذكر ما يفهمه من الرواية وعن يزيد بن الرومان كان الناس في زمن عمر ابن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة رواه مالك وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ده, ده صحيح عدد صلاة الترويح الأئمة الثلاثة الحنبلة والشفعية والحنفية قالوا أنها عشرين ركعة والمالكية قالوا بست وثلاثين ركعة نعم كان السلف كان مشهور عن الصحابة وعن التابعين أمره هو ضعيف سنة بس ثابت تاريخيا إنه ما كانوا بيصلوا الترويح شن ركعة فأهل المدينة كان المكّة بيصلوها بين كل ترويحتين يعني بين كل أربعة ركعات ويطوفوا خلاصة أربع ركعات ويقوموا يطوف ففي المدينة قالوا نجعل مكان الطواف ترويحة أربع ركعات، فعشان كده زادت ستاشر ركعة فوق العشرين ولكن الأفضل في كل ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة فالأفضل إحدى عشر ركعة إنت نلجأ لعشرين ركعة لما يكثر آه لما يكثر الجمع ويصعب على الناس القيام عشان نختم في التراويح هيبقى نقرأ ربع تعرف المصحف في المدينة ده متقسم على ايه على التراويح كانوا مقسمينه الاول 8 تربع اشمعنا الدنيا كلها الواحد مقسم 4 تربع صح اشمعنا جزء القرآن الجزء متقسم 8 بعض الناس بلو عليه ثمن بدل ربع ليه عشان لما قسموا القرآن قسموه على التراويح، 30 جزء ب30 يوم، التقسيم الأجزاء ما كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت في عهد الحجاج الثقفي، فكانوا عايزين يقسموه بحيث إنه يبقى يخلون نظام الناس تصلب فيه، فقالوا خلاص نقسم الشهر كله 30 يوم على 30 جزء، وكل جزء نقسمه على ثمان ركعات، يعني كده معنا كده ان كان مشهور عند الصحابة عند في عصر بني أمية. في عصر التابعين ان التمن ركعات هي بيختم فيها التمن ركعات فكان الركعة فيها ربع زي ما احنا بنعمل كده الربع طويل صح فعملوها تأسيمة تانية ان الجزء يقسموه عشرين حتة بعشرين ركعة اللي هو مصحف المدينة بتاع الملك فهد كل صفحة ركعة كل صفحة ركعة. يبقى الجزء يخلص عشرين ركعة بعشرين ايه؟ بعشرين صفحة. وقسموه رتبوا القرآن كله كده. جزء عشرين صفحة. فالمصحف مترتب على صلاة التراويح ومخلين كل ركعتين صفحتين قصاد بعض. عشان لو حد صلى في المصحف ما يقلبش. واخد بالك يقرأ بالصفحتين الأولانين كده الصفحة اليمين وشمال. ولما يسلم يقوم يضير وبعدين يقرأ يمين وشمال. ده لو ما كانش حافظ يعني. ف. ده, ده من, من عدة السلف أنه هو تقسيم المصحف على تحزيبه وتقسيمه بحيث أن إيه يسهل على الناس قراءته وتحزيبه الصحابة ما كانوش بيحزبوه كده كانوا بيحزبوه صور فاكرين أنه هو حديث ضعيف بس كان معمول بيه عند الصحابة وغيرهم ومعمول بيه بعد عصر الصحابة اللي هو طريقة فمي بشوق اللي هو التلاتة الأولانين البقرة والعمران والنساء ده في يوم وبعدين الخمسة التانيين اللي هو إيه المائدة والأنعام والأعرف, وال... و... والأعرف والأنفال والتوبة. وبعدين يونس وهود ويوسف والرعد والبراهيم والحجر والنحل والإسراء. و... سبعة والنحل. سبعة. وبعدين اليوم اللي بعده تسعة. يزود لغاية ما يقف في اليوم السابع عن صورة قاف. وياخد قاف المفصل كله للآخر في يوم واحد. كانوا كده بيختموا في سبع تيام ده قراءة الوردية اللي هو بيقراءه بعض الصحابة كانوا بيخليها هي ورده كان بيقسم ورده نصية نص يقرأه من المصحف ونص يقوم به من الليل فكان ده تحزيم الصحابة للقرآن وتحزيف السلم للقرآن ولكن الأمر فيه واسع ما فيش حد من العلماء حجر فيه وقالوا الأمر فيه على حسب حال المرء ويحذبه بطريقته الخاصة التي يقوم بها بالليل أو غيره وقتهما ما بين العشاء والوتر وقت التراويح يعني ما بين العشاء والوتر ولحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ويترا وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي ريرا مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ونصف الأخير أفضل من الأول نصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول والتهجد ما كان بعد النوم ده فرق بقى من قيام الليل والتهجد قيام الليل يسمى قيام الليل إذا كان قبل النوم بعد النوم يسمى تهجد لقول عائشة أن نشئة القيام بعد النوم النشئة قال الإمام أحمد النشئة لا تكون إلا بعد رقضة ومن لم يرقد فلا نشئة وقال هي أشد وطأ أي تثبتا تفهم ما تقرأ وتعي أذنك ويسمى قيام الليل حديث عليكم بقيام الليل فإنه دأ الصالحين قبلكم وهي قربة إلى ربكم مكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبو هريرة مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين أول ما يقوم كده ركعتين خفيفتين عشان ينشط وبعد كده لما ينشط يصلي ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه كان أبو هريرة يقوم قبل أن ينام فالأمر برضه موكل لحال الإنسان لو كان بينام بدري يستيقظ قبل الفجر ويصلي أما لو كان ينام يتأخر يعني واحد ينام ساعة واحدة ويقول طب هنام لي بقى ساعتين وهم قبل الفجر ما أنتش هتقوم أنت الشيطان بيضحك عليك في الحالة دي تصلي قبل أن تنام لا ده كده بيلعب على بيضحك على درسه لأن هينام الساعة واحدة وهو الفجر بزيدا للساعة خمسة خمسة ونص هينام له ساعتين ما هو مش هيعرف يقوم في الساعة دي مش هيعرف يقوم فلازم يا إيه يا وطبعا في الصف ما فيش حاجة اسمها أنام قبل في الصف صعب جدا تنام قبل ما مت ما توتر لو نمتوا أنتش هتقوم لأن الصف الفجر بيدي لساعة ثلاثة لما أنت هتنام والعيشة بتخلص عشرة. لما أنت على ما تراوح وتتعشى هتقوم الساعة هتنام الساعة 12 أو واحدة. 12 أو واحدة ده كإني لسه فتحة يعني. يبقى أنت أغلب الناس أصلا بتلاقي نفسها راحت من راح منها الليل في الصيف. فلازم تنظم حياتك ما ينفعش تبقى فيها عفوية كده. ويصح التطوع برقعة وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. فكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة الكسوف. لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود من غير حديث في غير حديث. رواه النعمان أحمد. وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوع عن أفضل صلاة طول القيام الطول القنوت. وعنه التساوي يعني القيام وركوع السجود يتساويان. واختاره الشيخ تقي وقال التحقيق أن ذكر القيام يعني القرآن أفضل من ذكر الركوع تسبيح والسجود ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فده ليه فضل في شيء وده ليه فضل في شيء فيستوي يعني تسن صلاة الضحى غبا والغب بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض يعني مش كل يوم يعني. لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. ده ضعيف والصحيح يستحب صلاة الضحى كل يوم. لحديث أخيرة كثيرة وردت في فضل صلاة الضحى. وفضل صلاة الضحى لها فائدة كبيرة. اللي هي أيه بقى صدقة عن التلتمية وستين مفصل. فعشان كده تستحب كل يوم وأقلها ركعتان وركعتي الضحى وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعا صلى الله عليه وسلم وصلاها ستا وأكثرها ثمان لحديث أمهان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات ثماني ركعات سبحة الضحى سبحة يعني سنة الضحى وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال خروج وقت النهي اللي هو أوقات النهي حتيك إن شاء الله في المرة الجاية إن هي من بعد طلوع الشمس قيدة رمح أو ربع ساعة كده لغاية قبل الزوال أو قبيل الزوال بدايتين أو تلات دقائق قال النبي قال الله عز وجل يا ابن آدم أو ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة وأفضله إذا اشتد الحر صلاة الأوابين حين ترمد الفصال ترمض الفصال الفصال اللي هو الناقة الصغيرة اللي هو ابن الجمل ترمض من شدة الحر الرمضاء اللي هو الحر شديد فترمض الفصال يعني تيجي الساعة على الساعة 11-11 ونص كده تجد ان الصحراء بقت شديدة الحر والجمل مش قادر يقف على ايه الجمل الصغير لان الجمل الكبير بقى ليه خف كبير يستحمل الحر إنما الجمل الصغير بقت ليه واقف ينط كده، يحط رجله شوية وبعدين يرفعها شوية. ده اسمها. ده أفضل أفضل صلاة الضحى قبل الظهر بهذا الوقت. وتسن تحيات المسجد لحديث وسنة الوضوء لحديث بلال حدثني يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإن سمعت دفنا عليك والدف اللي هو حركة خفيفة اللي هو حركة السير يعني حين بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي الطهور هنا بالضم لأنه يقصد بالوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل قال الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طروع الفجر وعن قطاد عن أنس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع ده كل دي أدلة صحيحة وعن حزيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل صلي حتى صلى العشاء ثم خرج أيضا صحيح نأخذ بقى سجود التلاوة بسرعة ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته قصر الفصل. قصر الفصل يعني, يعني تسجد وراء على طول يعني للقارئ في الصلاة والمستمع خارج الصلاة وهي كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة صلاة كسجود الصلاة هو يشترط فيه ما يشترط للنوافل يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في النوافل من ستر عورة واستقبال قبلة ووضوء كل ده وده قول الأئمة الأربعة وإحنا ذكرنا المسألة دي في السنة الفاتحة في ثق المؤثر يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجده كبر وسجد وسجدنا معه ضعيف وإذا رفع بس صحيح الحكم صحيح يعني إن هو يكبر بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع كبر قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني الإيمة الثلاثة وفي الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة ويجلس ويسلم ده سجود التلاو وانت بتقرأ هتكبر التكبير مش لازم تقف وانت بتقرأ وانت قاعد لو كنت واقف كبر ويسجد وانت واقف لو كنت قاعد كبر وانت قاعد تكبر من غير رفع ايدين. تكبر تكبير وتسجد. وبعدين تكبر تكبير وترفع. وتسلم. بس التسليم هنا في في مشكلة. لأن هنا التسليم ما هوش في صلاة. فما يسلمش. يكبر ويسجد ويكبر ويرفع. لا فقش تسليم ولا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. مأمون بيقرأ في نفسه فبيقرأ صورة فيها ساجدة وهو كان في صلاة الظهر السرية وبعدين مر بساجدة يجي ساجد سايب الإمام ساجد، طبطل صلاته لا ما يسجدش في الحالة دي السجود سنة ولو مش متوضي ما تسجدش لو مش مستقبل قبل ما تسجدش لو في سيارة ما يشيسجد برأسك ويلزم المأمومة متابعة إمامه في صلاة الجهر جهر مش في السر لو فرضنا الإمام بقى في السر وبيقرأ صورة فيها سجدة ويمكبر وساجد طب اللي وراح يعرف إزاي أن دي سجدة يعني بعض الناس بقى بتفزلك ويجي في أية السجدة ومجمع اللي صوته في المكرافون إن دي أية سجدة يعني ومجي ساجد لا يتبعه المأموم إنما المتابعة تكون في الجهر فقط لا تنبيه تقول سبحان الله هنا ما فيش سجود التلاوة يكون في الجهرية فقط تقول سبحان الله ما تسجدش معاه فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته في الجهرية, في الجهرية. لا في السرية ما يسجدش يسبح له إنما في الجهرية يسجد لو ترك متابعته في الجهرية تبطل صلاته ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارئ والمستمع واحد يقرأ حلقة تجويد وبيقرأ آية فيها سجدة فمر بآية فسجد برضو الكل يسجد بس بشرط إنه يصلح أن يكون إماما لأنه أصبح خد حكم الإمام لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرى رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا طعيف لا الرديو مفهوش لأنه لا يصلح أن يكون إماما مفهوش سجدة لو الراديو أنت سمعته ما تسجدش حتى لو سمعته بيسجد يعني حتى لو كانت صلاة و... لازم يكون إمام إمام في الصلاة أو مشاهدة قدامك ممكن يصلح أن يكون إماما يعني ما ينفعش امرأة يصلح أن يكون إماما youngest أو... يعني لو مراتك بتعلمك تجويد وسجدت تقول لها لا أنا ما ينفعش تبقى أمام طبعا دي من الخيبة يعني يعني دي ما تنفعش تبقى أمام وهي تعلمك تجويد يبقى ينفع نفع تبقى أمام احنا ما بننكرش إن حد ياخد من مراته هو علم بس هو أولى هو أعلى همة معلش بس برضه هو مطلوب منه الحاجات دي يستقبل الخبلة ما ينفعش يسجد إلا كأنه في صلاة بالصف استقبل الخبلة يكون متوضي لو مش متوضي ما يسجدش لو مش ستر العورة ما يسجدش من كذلك لو مش لابس حاجة شربة ولا حاجة وقرأت أيها ما تسجدش هنيجي دلوقتي هنجيله دلوقتي حاجة تانية أذكر لا لا هو سجد التلاوة بس غيره ما يسجد يز... ولا سجد الإمام اللي هو السرية هي أصل على الصلاة لا هي مش حصابته في صلاة ما المأم واه، اه، أو... اه، أو... الشروط حاجة والهيئات حاجة. شروط شروط الصلاة من من ذكر من تلاتة من ست رعورة ومن وضوء ده ده شروط. تشترط لكل هيئة من هيئات الصلاة. إنما دي هيئة خاصة سجود. هنحط لها سلام ليه. طب ما نحط لها ركوع بقى؟ نحط لها قيام وبقت الصلاة؟ إنما يشترط لها ما يشترط للصلاة إنما لا يستلزم منها التسليم لأن التسليم هيئة بخلاف السجود في الصلاة ولا في برا الصلاة برا الصلاة مش مشكل لا في الصلاة ما يسجدش لما ما وصل يزقتش خلاص ما يسجدش هو يعني طب نكمل عشان اس... أنا احنا كده حن لا لا ما فيش أسكتغناء السجود لا برضو ما وردش فيها حاجة هو الذكر سبحان ربي الأعلى ولا قدامه ولا عن يساره مع خلوه يمينه يعني كأنها صلى يعني لا يسجد قدامه ولا على يمينه أو عن يساره مع خلوه يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثا لعدم صحة ائتمام بها ويسجد لتلاوة أمي وزمن الأمي اللي هو لا يقرأ الفاتحة والزمن اللي هو لا يستطيع القيام مشلول لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنة في السجود ومميز زمن يعني مشلول أو. ومميز يعني ممكن يسجد لتلاوة مميز ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا تأه إذا أتاه أمر يصر يصر به خر ساجدا حديث صحيح حسن. و... وسجد أبو بكر حين جاء جاءه قتل مسيلمه ضعيف. وسجد علي حين وجد ذثديه في الخوارج ده حسن. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه لما بشر بتوبة الله طبعا ده أفضل يوم أفضل من يوم ولدته إنه هو بشر بالتوبة إحنا للأسف الشديد دلوقتي لما اللعيب يدخل جون. بقى إينا بقى إيه <تصفيق> ذا الثدية واحد من الخوارج كان من رؤوس الخوارج الثدية كان إيده مقطوعة و و و <تصفيق> فيها آه كانت مكورة كده كأنها كتلة من الدهن كثد فسموه عشان كده من الخوارج وكان من رؤوس الخوارج لما ابن أبي طالب وجده في القتلة سجد شكرا لله وإذا سجد وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت وهو في الصلاة لقى الجن دخل فجي ساجد لله شكرا طبعا تبطل صلاة وفي سجدة مستمرة كده بعض الناس بيعملها أول ما الإمام يسلم من جاء سجدة سجدة ده, ده برضه من البدع لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان يسجد بعد الصلاة سجدة شكر هي من النعم آه ولكن لا يسجد فيها الشكر يعني ده ما شو. دي كل دي من البدع وصفته وأحكامه كسجود التلاو زي سجود التلاو بالضبط في صفاته الأحكام لازم يعني اللعبة التي تسجد لا هي مستقبلة قبلة ولا ستر عورة ولا حاجة ويقول لك طب ما احنا نسجد أحسن ما, ما نفرح ما السجود حلوى سجود وحش نقوله دي عبادة العبادة لازم تلتزم بأداب العبودية مع الله عز وجل ربنا حط لك حاجة بشروطها يبقى لازم ما تلعبش بقى مش لعب ده فيها شروط نوقف هنا. آه. زي سجود كان بينام نصفه ويقوم يعد كذا للكم ساعة ونمس اه يعني ست ساعات لو 12 ساعة